Ya malay illi laqay dalalo bism al-Hussein yusalli hubb al بالدنيا ظلم مقنون قيت ونورت الكون شاور لك قلبي بأشواء وقيت في بيتك كلك إحساس وزوء قدفت بنهر الشوء وبعمر هرامات الدنيا سنين هويتك أشرف وأعظم مولود يا نبع الحب والقود خبتك في بحر عيوني وبيه حماتك قلبي بيتك يحسن حتروح من قلبي فان قيت الدنيا وقوة نبضو الروح لقيتك يحسن الآخر لحظة بالدنيا يحرقنا الشوق نتشرف انك انت مش غيرك اغلى معشوق بنحبك يلي حبك يرفع كل احبابك فوق يحسن الآخر لحظة بالدنيا يحرقنا الشوق نتشرف انك انت مش غيرك اغلى معشوق بنحبك يلي حبك ينفع كل لحظة بفور حب الحسين معاني ساكن بوا كياني دور يا قلبي دور ما تلاقي زيوتاني All mm right. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. تقلك نيل الروح والحب بلك مجروح والنقش الفرعوني نفسه يشوف قديمك وده حبه كله بديع واللحظات ويانة ربيع كل الدنيا تشم بورد الخير يمه بتشوفه لرمضان يدي العالم احسان ودالبه مسرحنا والعشاء نجومك ميلادك نور العين وانت الغالي يا كل الايام تكون youma awwal wa akhir hub enta yahsanilawarduniyay ezza yensaak bilahza law tensani bukra ezza ywak nahar bteghri wtool elomr enta wayay awwal wa akhir hub enta Gull-ruح تعيش عشانه تمنىت لك يا قلبي انك تشوف زمانه قلبي قلبي بنا لقمر من الجنة قلبي قلبي بنا لقمر من الجنة نتشل هوا بكماله اللي لقي قراره باسم الحسين صلي حب النبي وعاله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 لاب نجمك يا حسين يجمل واغلى القلبين لو ما تشيلك كل الدنيا معين تشيلك يا حسين وباب القناة يا الغالب يومك مولود والسع ديره فرف جنحاته من غير حدود والكوسر ينبع لكن الليلة شلال ورود يا حسين وباب القناة يا الغالب والسع ديره فرخ قنحاته والفرحة من غير حدود والكوسر ينبع لكن إلا لأشلاله انت الهوى وحنينه ده الحب وده حسينه خبت وقوة قلبي وخباني قوة qalb an-nabi wa qalu